قال said, Lord, لي me قال verse. He said, Your verse is not فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوه يا يحيى خذ الكتاب وأتيناه الحكم صبيا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 واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا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 قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله ايه للناس ولنجعله ايه للناس ورحمه منا وكان امرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا فناها من تحتها الا تحزني الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا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 قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك رائا سوء وما كانت امك بغيا فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قح قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا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 ما كان لله ان يتخذ من ولدا سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون قضى ربه ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم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 لئن لم تنتهي منك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي, وأدعو ربي عسى ربي عسال أكون بدعاء ربي شقيا. فَلَمَّا اعْتَزَلْهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّنَّ جَعَلْنَا نَبِيًا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 من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا وجتبينا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 إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنه فأولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ اللَّهُ مَنْ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيَةً لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إلَّا سَلَامًا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 وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان اذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فَوَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثم لنحضرنهم, ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا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 قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم اهلكنا قبلهم من قرن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 والباقيات الصالحات خير عند ربك والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا مردا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 أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة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 تقين وتذر به قوما اللدا وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا الله